لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ كُلَّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ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 وَالَّذِي يَضْرِبُ نَبَأَهُنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ ثِيَّنَّ او ابْنَائِهِنَّ او ابْنَاءِ عُولَتِهِنَّ او ابْنَاءِ عُولَتِهِنَّ او اِخْوَانِهِنَّ او بَنِي اِخْوَانِهِنَّ او بني اقواتهم او نسائهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الذمه من الرجال غير اولي الاربه من الرجال او اطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن